بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر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 مبدودا وبنين شهودا ومهد له تبهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنهم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 قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْنِعُهُ سَقًا وَمَا لا راكما سبأ لا تبقي ولا تذهب لواحة البشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا منا كتم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم رضوا والكافرون ماذا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 يتسائلون يتسائلون عن المجرين ما سلككم في سبب.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 اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين فمالهم عن التذكره معرضين كانهم حمر مستنفرة لاَ يُنْقَصِرُ مِنْ قَسْوَرٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ من مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مَنْشُورَةً كَلَّا بَلْ لاَ يُقَافُونَ الآخرة كلا فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو التقوى وأهل المغفرة